فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الطراب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال قَوْمٌ وَلَمَّا كَانَ بِسُؤَالٍ نَعْجَتكَ إِلَى نَاعِجِهِ وَإِنَّكَ فِرَ مِنَ الْقُلَتَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَالُوا وظن داود أن مَا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا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 يَسْعُرُ ضَاعَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبًّا خَيْرَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَرَّتْ بِالْحِجَابِ وَالدُّوَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلقد فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَإِنْ كَانَ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعُ وَذَلْكَفُلٌّ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً ساحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب